الحمد للبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من شبه سبيله في حبه على ممر الحقبي وبعد فالقصد بما أردته شرحا لما وبعد بما أردته شرحاً لما قد كان قبل نظما مثلثا لقطر مقدما فتحا على كثر فضم مسجلا وهكذا على الولاء نظما على الترتب سميته بالمورث لمشكل المثلث من غير ما تريث ففوز ففوز بنين الأرض. الغمر ما انغزرا والغمر حقد سترى والغمر ذو جهل ثرى فيه ولم يجربي الغمر ما غزرا والغمر حقد سترى والغمر ذو جهل فيه ولم يجربي تحيّة المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق في الكف السلام رواه في نفخ النبي حيه المرء الذلم وسم الحجاره السلف والعرق في الكف الذلم وهو في لفظ النبي أما الحديث فالا والجرح في المرء كلام والموضع الصلب كلام باليبس والتصلب أما الحديث فالكلام والجرح في المرء كلام والموضع الصلب كلام من يبس والتصلب الحرة حيه والحرة الحرارة والحرة المختارة من محصنات العرب الحرة الحجارة والحرة الحرارة والحرات المختاره من محصنات العرب الحلم تقبض في الأديم والحلم من خلق الكريم والحلم في النوم الناعم بالصدق أو بالكذب الحلم تقبض في الأديم والحلم من خلق الكريم والحلم في النوم الناعم بالصدق أو بالكذب السبب يوم عبد والسبب نعل حمدا والسبب نبت مجدا معمر أو سبسبي السبت يوم عبدا والسبت نعل حمدا والسبت نبت مجد في معمر أو سبسبي وشدة الحر سهب وللنبال ونضي الشمس سهام في مشرق أو مغرب وشدة الحر السهام وللنبال خلقها ونضي الشمس السهام في مشرق أو مغرب ودعوة العبد الدعاء ودعوة المرء الدعاء ودعوة ما صنع للأكل وقت الصلب ودعوة العبد الدعاء ودعوة المرء الدعاء ودعوة ما صنع للاكل وقطب الطلب الشرب جمع ندماء والسرب حظ قسم الشرب فعل علم وقيل ماء العنب الشرب جمع ندماء والشرب حظ قسم والشرب فعل علم وقيل ماء العنب الخرق ما قد عظم والخرق حر كرم والخرق حمق لهما منه كن ظاهر ب الخرق ما قد عظم والخرق حر كرم والخرق حمق لهما منه كن ظاهر ب عذلك للمرء لح وقشرة العود لح وجمع لحية لح بالضم والكسرح ب عذلك للمرء لح قراء العود لحاء وجمع لحية لوح بالضم والكسر حديث القصو جور فرباه والقصو عدل فرباه والقصو عود مرتبا من عرفه المطيب القصد جور فرباه والقصو عدل فرباه والقصو عود مرتبا من عرفه المطيب العرف ريح طيب والعرف صبر يندب والعرف يجب عند أرتكاب الذنب العرف ريح طيب والعرف صبر يندب والعرف أمر يجب عند أرتكاب الذنب لجنة قلما وشعر رأس لمة وجمع ناس لمة ما بين شخص وصبي لجنة قلما وشعر رأس لمة وجمع ناس لمة ما بين شخص وصبيل طابعی المسك جل دنیا غلام والنسک من طيب الكرام والمسك بالغط الطعام يقتل فتى من نشبي المسك جلد يغلف والمسك من طيب الكرام والمسك بالغط الطعام يقتل فتى من نشبي ولا لا دمعي حجري وقل فيه حجري لو كنت كبني حجري لضاع مني أدبي ما لا دمعي حجري وقل فيه حجري لو كنت كبني حجري لا ضاع مني أدبي ولا دمعي حجري وقل في حجره لو كنت كبني حجره لا ضاع مني أدبي قلت ثلاثة في صر وقرة في سر وخرقة في صر مشدودة من ذهبي قلت ثلاثة في صر وقرة في صر وخرقة في صر مشدودة من ذهبي يُدعى بالكلى وللحراثة كلى وجمع كلية يث الا لك كل حي ذي ابي العشب يدعى بالكلى وللحراثة كلى وجمع كل كلى لكل حي ذي ابي الجد والد الاب والجد ضد اللعب والجد عند العرض الذر ذات الخرب الجد والد الاب والجد ضد اللعب والجد عند العربي ذات مقربي جارية إحدى الجوار ومصدر جاري الجوار ورفع صوت الجوار من وجع أو كرب جارية إحدى الجوار ومصدر جاري الجوار ورفع صوت الجوار من وجع أو كربي, وجع أو كربي وداره قد عمر عمارة وعمرت نفس الفتى وعمر أرضك بعد القرب وداره قد عمرت عمارة وعمرت نفت الفتى وعمرت أرضك بعد القرب